بسم الله الرحمن الرحيم تبت يا ذا أبي وتب ما أظن عنه ما لغوا كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في man said...